Book 2 29 29 29 في المطعم 1 في المطعم واحد ما ست свободна هل هذه الطاولة غير محجوزة هل هذه الطاولة غير محجوزة بى من يا من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطام شت بر بماذا تنصح؟ ماذا تصح؟ بيخ إيسكالا 1 بيرا من فضلك 1 بيرا من فضلك واحد بيرا بيخ إيسكالا 1 من فضلك 1 مياه من فضلك واحد, واحد مي معدنية. معدنيه بيخ إيسكالا 1 برتوكالوف سوك من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال بيخيسكالا من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه بيخيسكالا 1 من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب سكر زحره سكر من فضلك مع سكر من فضلك من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي بيغ اسكلا شاي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 هل عندكم سجائر؟ ايميتلي هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ ايميتلي اوغنتشي هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ نيامم ينقصني شوكة ينقصني شوكة نيامم نوش ينقصني سكين ينقصني سكين نيامم ينقصني ملعقة ينقصني ينقصني ملعقة